زتني نسمات الليل فتراء ببالي طيف ألم من مري أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسى تكويني شهقات الثكالى انا تم طوال Sarxatu el ayam, ve ani yutnama. Paula cide ve asil, يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغير هزتني نسمات الليالي فتراء ببالي طيف آلام مريد أبكتني, أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى عينها نصفها مجتكها حزنها وابكها مسجدها والمسيد سألها عن بقايا رؤها عنا يرنو مناب فأجاب للقدير هزتني نسمات الريان أبسطي صرخات الأيام وأمين تنامى حول قيد واسي من قلبي يا حبيبات قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجي من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روح الكثير أستني نسمات الليالي فترى ببالي طيب هذا من مري أبكتني صرخات الأيام وأني